الكلام الفائت واضح على الموضح ب ق ي ة الفوائد واضح على الموضح انا ا س أ ل عبدالله عبدالله اه ب ق ي ة الفوائد واضح على الموضح انا ا ن س ا ذ ا تريد شرح انا مخصوص اشرح لك ههه يالله ا ش ن و سؤال طيب يالله سؤال شنو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 و ي ض ا ف إ ل ي هالماء ا فتصير ثمانيه ة ذ هل ا ن ق ط ة واضحة ل م ا و ك ن ع م ان ل ث ا م ة سوف تكون ل إ ز ا ل ة لإزالة شنو ا ل تراب و ب ذ ل ك نكون غ س د ا ل إ ن د ك م ر ة ثمانيه م ر ة ا ل أ خ ي ر ة ت ك و ن ب ا ل ت ر ا ب وسند كمراء و ا ن د ك م ر ا ب ع ة ب ا ل ت ر ا ب وسند كمراء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 وتعفر الثامنه بالتراب أ و سبعا إ ح د ا ه ن بالتراب أ و اولى هن بالتراب إ ن م ا تغسل يغسل الموضع فقط مرضى واحدة و ذ ل ك ل خ ص و ص ي ة ا ل إ ن ا ء واختلافه عرفتا؟ وحتى من ا ل ف ق ا ء من يقول ا ل إ ن ا ء إ ذ ا لحث فرق بين لحث الكلب وبين ولغه الولغ إ ل ا أ ن يكون ذلك سائل أ م ا إ ذ ا كان ا ل إ ن ا ء خ ا ل د ووضع الكلب, الكلب فيه فمه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 و أ م ا ا ل إ ن س ا ن أ ي ض ا فلا حرج إ ل ا أ ن يغسل الموضع الذي أ ص ا ب ه الكلب طيب. هذا, هذا اعتراض أ و ر ث ه ا ل م ا ل ك ي ة ولكن رد عليهم اعتراضه يقول الكلب ي ص ط ب ويمسك الصيد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 تطهر تطهر ل أ ن ه ا تستحيل تطهر ل أ ن ه ا تستحيل اذا صار الغائط ترابا إ ذ ا تحلل الغائط وصار ترابا إ ذ ا أ خ ذ ماء المجاري وكرر يطهر بالاستحاله ة ي ر بشه؟ يعني تغير حاله ع ر ف ت نعم طيب لا هل سيؤكل من ا ل ك ر ي ز ر أ ي ض ا بدون أ ن ينضج هو قال أ خ ذ الماء أ خ ذ الصيد طبعا الصيد أ و ل ا يا إ خ و ا ن حتى الكلب إ ذ ا مسك الصيد لا يمسك إ ل ا من ج ه ة واحده إ ل ا و لا يعض كله من ج ه ة و ا ح د ة ب ق ي ة اللحم اصلا ً لا يوجد ا ش ك ل فهو يمسكه من م ك ا ن و ا ح د و يخترق الجلد الموجود ثم يصل إ ل ى اللحم إ ذ ا وضع في, في, في الفريزر لا يستحيل لكن إ ذ ا وضع في النار شكله يتغير و طعمه يتغير أ م ا الوضع في رزق الله لا, لا يستحيل يعني ي انا إ خ و ا أ ن يعني ن أ ا و ل د أ ف ت ح باب ل ل أ س ئ ل ة في اسماء الكلام ل أ ن هذا مما يشتت ع ن ي ا ل أ ف ك ا ر وترتيب ا ل أ ف ك ا ر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال ا ل ع ب د في ص ل ا ة مادام في المسجدين ت ظ ر ا ل ص ل ا ة ما لم يحدث وعن ز ي دبني خالد رضي الله عنه أنه قال س أ ل ت ع ث م ا ابن عثمان بن عثان رضي الله عنه قلت ر أ ي ت إ ذ ا جامع فلم يمني قال ع ث م ا ن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 ت ن ا و ل ي ن ه ل ا ي ن المرء م الذي يجعل هذا ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة م ا وردت ف ي ه ا ل شبها ة و ل ر ا ج ع ن ه ا ل ا تنقض ا ل و م و ا ل ه هو ان يكون ه ل ا ك شبها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 الثاني ما, تعا... ما تعارض فيه ا ل أ د ل ة مثل ن ح م الجزوري وشنو ومسدقري ودبر وكذلك الرعاف والقيء وخروج الدم من شنو من غير ا ل ق ب ل ومن غير شنو الدبر لا يزال المسلمون يصلون في جراحته ا م كما في البخاري نعم صحيح في الثالثة ما في الشبهة ورد والراجح أنها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 أن, أن, أن هذا ا لماذا ن ا طيب ل لا يكون حديث عثمان هو الناسخ لحديث أ ب ي الماء من الماء كان رخصه في اول شنو في أول ا ل إ س ل ا م ثم ث م أ م ر ن ا ب ا ل ا خ ت س ا ل بعد واضح أو واضح لا أيها يا أخي الكريم <تصفيق> طيب قال الحديثين أخي طيب طالبهم دين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 والمسارع دوما إ ل ى ذلك ففي هذا الحديث أ خ ذ دوام ا ل ط ه ا ر ة لعدم إ ن ك ا ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذلك عليه ما قال لماذا ت أ خ ر ت علي ووبخه لا إ ن م ا دل على دوام اشنط ا ل ط ه ا ر ة ثم آ خ ر شيء نقول أ ن هذا الحديث مال ه منسوخ منسوخ بماذا بحديث ي ابي بن كعب وبحديث إ ذ ا التقى الختانان و ب ح د ي ث إ ذ ا جلس بين شعبها ا ل أ ر ب ع ة الحذر أ ن أن ي أ ت ي أ ح د ويقول يا أ خ ي اجامع و إ ذ ا لم أ ن ز ل ف إ ن ن ي أ ت و ض ل ا إ ذ ا التقى الختان ا ن فقد وجب ش ن و الغسل والماء من الماء كان ر خ ص ة في ه أ و ل ا ل إ س ل ا م ثم أ م ر ن ا بالاغتسال بعد ه واضح واضح؟ كده واضحا واضح ما انتهينا من إذن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 وللحرث ولي مش ا ل ح ر ا س ة للحرث ا ل ح ر ا ل ز ر ا ع ة أ ف ر أ ي ت م ما تحرثون الحرث مش ا ل ح ر ا س ة في البيت لا الحرث معناه في, في الزرع وكلب ا ل م ا ش ي ة أ ي ض ا ل أ ن هذا يكون في الخلاء طيب خ ا ص ة أ ن الواحد اذا كان ساكي في ا ل م د ي ن ة في المدينه ة لا يجوز اتخاذ ا ل كلب في الدور ولم يشل من هذا إ ل ا صديق حسن خان أ م ا ب ق ي ة الفقهاء على التحريم والمنع وجاء التحريم ب أ ن من اتخذ كلبا والحديث مسلم في غير كلب صيد ولا م ا ش ي ة نقص من أ ج ل ه في اليوم قراء وذلك اختلف ل ا ا ف ق ه لذلك لكن قالوا لأن الكلب ليس فقط على إنما أيضا لأنه إنما فقط مجاسته أيضا يروع ل أ ن ه يروع هل يجوز اتخاذ الكلب ل ل أ غ ر ا ض ا ل ب و ل ي س ي ة يجوز و لا يجوز الظاهر أ ن ه شنو أ ن ه يجوز أ ي و ه أ ن ه انه يجوز لكن لا يمكن أ ن يعلق مصائر الناس بالكلب صح ولا ما صح نعم هل يجوز ا ل ا س ت ف ا د ة من جلد الكلب إ ذ ا دبغ الإ... الاهاب إ ه ب فقد ط ر نعم الكريم ا ل ج نجس لكن حتى لو كان عينه نجس لو الإهاب حتى إذا دبغ ف ق د شنو فقد ط ه ر ت ق و ل هل يعلم من قول فضيتك التي ا ت ص ر ت عليها قلا أ ن ان شرط لصحة الغسل أ ا ل م و ا ل ا شرط ل ص ح ة الغسل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 نفعل بصلاتنا تلك ا ل ف ت ر ة لا حرج ولا تعاد ا ل ص ل ا ة ل أ ن ك م أ خ ذ ت م ب ر أ ي فقهي لكن هل في ا ل م س أ ل ة خلاف إ ن كان فيها خلاف ف أ ي ه م ا ا ل أ ر ج ح ا ل أ ر ج ح أ ن الموالاه القطع الطويل وترك جزء من ا ل أ ع ض ا ء هذا يبطل الوضوء ويبطل إشنو؟ ويبطل الغسل والدليل أ ن ا ل م س أ ل ة لما وجد في ص ا ح ب ا ل ل م ع ة بعد أ ن توضا وذهب ونشفت أ ع ض ا ؤ ه وجد فيه لمعه موضع صغير لم لم شنو لم شنو يبتل ف أ م ر ه ب أ ن يعيد وضوءه من ا ل أ و ل وما أ م ر ه أ ن يضع الماء على هذه ا ل ن ق ط ة فقط طيب نعم ا ه ر يعني ا ل ن معناها ش ا ا مش ل ر ط و ب ة و ا ض ح ة يعني ا ل ر ط و ب ة ظ ا ه ر ة و و ا ض ح ة هل غسل الذكر بعد خروج المذي واجب أ ن انه من باب الاستحباب ف إ ن كان واجنا فما هو السبب هو لم يختلف الفقهاء في ه إ ن م ا اختلفوا في, في الانثيين يعني في الخصيتين والخصيتين ليس ب و ا ج ب ة لكن الظاهر من الحديث قال ينضح الماء على مذاكره ثم يترضى الظاهر شنو الوجوب وجوب ه الذكر وليس الانثين أ ن ن ي ي ل أ ي استحبابا إ ذ ا تم الجماع ولامس الختان الختان ولكن لم ي أ ت ب إ ن ز ا ل من الزوجين او من أ ل ح د ي م ا فالعلى الذي لم ينزل غسل نعم قلنا عليه شنو؟ غسل. لان ن عليه ش ا ل أ م ر على النسخ قد بثقت هذه ا ل أ ح ا د ي ث لقد قلنا أ ن هنالك الصحابي لم يتوضا لما أ ك ل من لحم الجزور الحديث لم يزبط والصحيح أن نتوضع من ان ل ل و ر هذا ا نتوضا ا ه في النهاية إ ن م أوردنا هذا من باب ا حجج حجج شنو؟ لحم م المخالف من خ ا قال هذا لكن الصواب قلنا ل لأن لكن ل ف أنه يتوضع من شنو؟ من الجزور من لحم الجزور يا أيوة أخي الكريم نعم